إذا كان الثمن أن تحكم شريعة الإسلام في الشيشان فالأشلاء رخيصة من آجل لا إله إلا الله إذا كان الثمن أن يدحر الكفر وأن يقبع الكفر في مكانه حتى تأتيه زحائف وطلائع الفتح الإسلامي فالأموال رخيصة سبيل لا إله إلا الله سيوف القوم تلتهبوا رماح العطل تنتحبوا سيوف القوم تلتهبوا رماح العطل تنتحبوا فإخوان لنا في الكون مقتول ومغتصب فإخوان لنا في الكون مقتول ومغتصب ونحن الله يسكرنا يسكرنا يسكرنا وأوهى ديننا اضطرب اضطرب مدلج بناء تحت سبو دروع الحرب تضطرب مدلج بناء تحت سبو دروع الحرب تضطرب ففي شرق لنا ألم وفي غرب لنا صخب ففي شرق لنا ألم وفي غرب لنا صخب ونور الله لن يخبو فأنا الشمس تحت جبو ونور الله لن يخبو فأنا الشمس تحت جبو ففيك شمير وفيها يعظم ففيك شمير آهات وفيها يعظم العطب وأما البسنة الحرا ففيها الهول والعجب وأما بل بسنه الحره ففيها الهول والعجب ولا امر ولا عمر ولا جهد ولا سبب ولا امر ولا عمر ولا جهد ولا سبب وكم من محنة ظهرات لها من بيننا نسبو وكم من محنة ظهرات لها من بيننا نسبو تنذرنا أما ملتكم الخطب خطوب الحرب تنذرنا أمام لتكم الخطاب، خطاب الحرب تنذرنا أمام لتكم الخطاب قريبا يبزغ الإشراق يمضي الليل ينتحب قريبا يبزغ الإشراق يمضي الليل ينتحب قريبا يبزغ الإشراق يمضي الليل ينتحب